بتاع ال3 ثانيه لو كام؟ باي باي. تراي دي يعني احنا بنعمل اختبار تراي اللي هو المصنع مسمع برده لو سنه هتفصل على كمان في الباي فيرنت موجود برده المصنع في اتحاد انصار عشان بس يخشش لا في الباي اللي هو القديم خلاص وفي التراي فيرنت اللي موجود دلوقتي في اتحاد دول في حاجه هو دول فيرنت 10 ثواني كده بس لازم ده مستس لكم طيب ده التوصيل النوع هنا التوصيل النوع بتاعه هنا التوصيل وفي الايه او 1 وال ايه في في 1 او 1 وال ايه وطول بتاعه بتاع 2 مللي في الجدل 2 اتبصره 1 مللي في الشيل الطول بتاعه 2 بتاع 2 مللي في الجدل 2 اتبصره 1 مللي في الشيل غروت نديها فكر وندخل على على ثلاث شهور او وبعد ثلاث على كل ثلاث شهور انت اول مره مره عليك مره وبعد كده وكل ست اشهر برعه وبعد كده كل برعه شهور برعه برعه برعه برعه برعه برعه برعه برعه انا كده خدت ساعه 10 وساعدوني بسرعه عشان ايه خلاص قرع عباره عن ايه سميت سميت باي ديينكسي كانوا قريبين من الاكسي قريبين ده انا قلت دلوقتي لاس مطرى بيلن تكسي وينشي ببول بيلن اللي هو مين المدرب راي بيلن شعور طويل جدا اللي تدرب على هذا الخيال الجوي اللي في في جع بسات ناس البرام الذب جع على العذبين جع جع بكتل وكتل وكتبين في شيب واحد يصير شيب واحد بنفسك الروث زي ما يناد الذب ذبنا ناس البرام ناس البرام بعد ثلاثة وثلاثين جع تانيه كل كل شور ان بس بيقول ان ان شور بس ان تكون بس ان تكون هناك إن تكون هناك ان تكون هناك ان تكون هناك ان تكون هناك ان تكون بس ان تكون الاسم ان تكون هناك ان تكون بعد كده عندنا هناك ان تكون عندنا ان تكون هناك في في هناك ان في هناك ان تكون هناك ان تكون ده هنا تجين والتسيد ده هنا تجين ترسيب او جل ترسيب طرابطه 5 مللي في الجو البارد طرابطه 5 مللي في الجو الدافئ في شيل 3 مللي يشيل ثاني والرود بتاعه انترا مصر رود انترا مصر البرنامج بيزيد على عمق بيزيد 4 مم في وفي دوس بعد اسبوعين اول جرعه عند 2 دوس وبعد كده كل عند عند عن بعد كده دوس دوس بعد لو كان بريمنت ثابت يا بريمنت حالي اخر شهرين الحمل اخر شهرين من الحمل بندي جرعتين بينهم اسبوعين لو في بريمنت بناخد شهرين الحمل بندي جرعتين ما بينهم اسبوعين هو اربع فانزات اسمه ليمو 4 ففي الاي ار والبي وفي البوينز والفايروس يبقى ليمو 4 ليمو 4 الاي ار والبي بي دي والبراند مانجمنت والبوينز والفايروس في 1 2 3 4 فين؟ في 70% ده زي دي مش بيقول الزر 5 مللي في الثاو والبقره في شيء 3 مللي ولا احسن 1 ولا لا؟ لا كبيره خد دي بس بص بتاخد انت البرنامج زي مين شير زاد اللي بيتي على واحد جديد طبعا بيدفع كل 6 شهور ده Zijn nieuwe schildersdagen. Ik ben een brengen. Zijn nieuwe schildersdagen. Brengen. Laten we zo heen. Weet je dat heen? Welnu. Vraag. Ja. Wees wel nieuwsgierig. We hebben een nieuwe manier. Na. Oh. We hebben een nieuwe manier. We hebben een nieuwe manier. بعد كده هنتكلم عن الفوجي 6 والفوجي 6 فولت بسين وهتكلم على ايه تمام على فكره يا سيمى اه انت بتكتب ماشي بتابع معاك امتى لو اتطفى اتطفى يا سيمى تمام بسم الله ما لا واطى اول حاجه تعالى عن اي ار واي جراف والبي Bifidi Type 1 Type 2 Type R Bifidi Type 1 Type 2 Try and pass it back Modify Type 4 C Dua Modify Type 5 C Modify Type 5 C Wa'adhaq Uthin Min Wa'adhaq Uthin Min Mitaget Saqqat How Inter-Aswa Like Mitaget D-Tayn You can Lidi منفتاح المستخدم لدرجه ان على عمر ست شهور العمر شهور ممكن في حالات قبل ست شهور يعني لو قبل ست شهور هنعمل بوستر تاني بوستر تاني على عمر ست شهور او بعد ست شهور يعني انا بدي على ست شهور تاني لو اديه قبل ست شهور بوستر تاني على كام على ست شهور مناعه شهور دي هنا 9 شهور بعد كده بصوا يا اخوان بعد 6 شهور يبقى انا عندي شهر 6 انتم ماشي على طول فبصوا يا اخوان مع 6 شهور بعد كده ال 6 شهور دي بقى ال 6 شهور خلاص بعد كده عارفين ان انت لما ينزل البنزين لما تنزل البنزين انا يا جماعه ينزل نازل How اسم it to get it down? نزل ج vaccine. Laser G. Enter a ج or laser G, vaccine. With that, enter a result. That's a part of a hand. The first thing is that, why? IPR, the balance is not the same. And laser G, what is the difference? ده بقى هو ده بتاع دي 7 2 مللي 21 نص مللي 2 مللي انا اكتبه في 1 نص او 1 2 اسكوين نص ايه 2 مللي ايه 1 نص او 2 3 اسكوين نص خلاص نوع نو تو ديفايد لايك تاكسين النوع اللي انت هتديه لك تاكسين ودي فايد خمسة شهور؟ لو بديت دوائي خمس شهور اتكرر تاني انا عمري كام؟ شهور أو اكتر نفس نفس الجرعه دي بالظبط بس ده حرام خمس شهور لو بديت الانترنت ده قبل كده خمس شهور بكرر تاني اروح بخمس شهور أو ايه؟ او اكتر طب دي لسه صافو زي في ستار اللي هو الاستر هو جوش انت اخترت قاعد كده يعني دي بتنسمو كاتل ماستر 4 ماشي الكاتل ماستر 4 كاتل ماستر 4 الكاتل ماستر 4 يعني نيو 4 اه فدا يعني نيو نفس الذكيو بالظبط نفس يحمي نفس الاحمرات زي نيو 4 بس الفرق ان مصر الصلب مش ضروره نيو 4 بس ده مصري كاتب مصر 4 كاتب مصر 4 في السوره ليه اي جي ار و في دي والبرنامج في مصر دي غير ما الرابع موبايل في سي تي ا فايرز موبايل في ثالث سي تي ا فايرز طيب اوكي نشوف يعني هو يبقى كده جميل تشوف ال n c كده الداله د ج ودي نوع فايف يبقى ال ممكن نستخدمه في تاني ده سيف تاني ودوز بتاعه 2 اثنين 4 اكس بنكرره كل 6 ثواني او سواء، بعدين بعدتين ما بينهم 2 4 اكس بعدين ما بينهم 2 4 اكس بنكرره ثانويه بنكرره ثانويه بعدتين ما بين 2 4 اكس ل 4 اكس نعم الكيل اللي فيه اللي بس اسمعوا كده واشرح ايه قبل 6 شهور كل تحصلها وراها اللي كل الحاجات قبل 6 شهور يحسنهم قبل 6 شهور حصلت انت قبل 6 شهور قبل 6 شهور بتدي عندي 6 شهور ليه عندي شهور ليه مفيش حد سال ليه بيدي 6 شهور وبيدي ثاني بعد 6 شهور قبل بيقبل عنده وقتنا وهو لو ادى في مدينه المي دي والتحسين بتاع حريات دي 6 شهور قال لي مدينه عشان ده عن الشيء شو اول انا ولا ده استيشو اللي هو ده دي اللي passerli اللي هو القدره وبتتني برضه في 5 بتوع الليب سباير. عشان كده اسمه ايه لابتوب 5 والقدره عشان ايه 5 زي كده وزي زي كده زي البرنامج داوة من التقراتين يبينو اثنين الاربعة ويكس يبينو اثنين الاربعة اثنين الاربعة ويكس بينما النظام بتاعنا لو قبل ست شهور يلي امتى لقد نهت سيكون اللي قرأتني عن ست شهور محا بدو رفعي سنة البوستر امت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 في إلدت سيدة سيدة أو دومين تطوره شئكاً فرسين نوع الباسد للهجة لها سيدة سفرسين وعدو إثنين ميلي سفرسين طيب بنعمل إيه بنعمل ايه المرضى مرض سيدنا مرض يعني إيه سيدة سفرسين سيدة سيدة سيدة أجل زراعة دبلي، بعد اسبوعين بعد عدنا، بعد عدنا، دبلي، بعد، بعد أسبوعين، بعد، بعد أسبوعين بعد بعد السنة، بعد بعد بعد Sip it down, ship box, versín Sip it down, ship box, versín El tí, ya no, la hay versín, no La hay versín, un rato, sustimente Un rato, sustimente Selecha el jato, el caldo, no voy a hacer Entre la delbel, versín El jato, entre la delbel Bien, ship box, versín no se sienten ميشان طويل ميشان طويل الميشان طويل الميشان كان يا، أسفل ستيس بوكس لا خلاص؟ اللي ممكن يعني هي لو مزارع ده فيها 90% حصل المزارع لك ان الترسيب ده ده بحله محلول لازم نستخدمه في ثلاث ساعتين لازم نستخدمه في ساعتين عشان اعدادات البرنامج ممكن فأنت فأنت ممكن تحصل جنات سلام قرآن قرآن عشرة عشرة عشرة عشرة كل هذا بس أنا والله عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة ده كده اسمع في بي سي جي ديرسيل بي سي جي ده هو البي سي جي ديرسيل البي سي جي ديرسيل اسال اللي كاتب المحضر ازاي؟ the ionized phosphogases TTA delivery G P I E E G dio alpha alpha idens the remember the original name the ionization phosphogases phosphogases what B, سي جي خلاص القص الميت بكتيريا موز يعني الانشار اللي الميت بكتيريا موز ماذا تعيدوا ايه؟ عندنا حكتين في القص اللي هو البصر القص من البي القصر القصر من البي بس ميلي بس ميلي بس possibly and come on, ses per a and the pasauniunter <laughs> and local language. He will spend some time with respect forabled兩個 women have a the to and as the make هلا عشان المكتب كريم بس. كل المسائل نستشير في تصديق تصديق البرنامج على كلهم هتكون إحنا حصل من شغالة شو بعده. راس. إحنا سوبر خش على الباستريلا الباستريلا دي اللي فيها في في الرِّيف <سؤال> تِبالي في إيه؟ الرِّيف تِبالي. الرِّيف تِبالي. الرِّيف ده صوت سامر ده انا كده انا كده اصلا انا شايف انا انا شايف كده تمام كده انا شايف كده تمام طيب المفروض انت احسن منه. كان احمر بس مراجع 600 وين أجمل فسيخ ده ده معاي 2000 ملتاكس ماسح معايكم 2000 ملتاكس أنت ماسح مناسك مستخدم من مراجع 600 هم سعر البسترين بس كم جنيه 600 يعني 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 يندير على كم؟ يدير عمر 3 4 ناقص يدير عمر 3 4 ناقص بيشتغل اتنين اتجرعتين بس احنا دي الفا ما بينهم 3 صور نقول انه كله بعنده شكل كل ايه ما بينهم كام؟ 4 نلاقي ولا ايه ما بينهم 3 صور ايه المهم 3 صور بعد كده 2 2 Let's talk about that. That According to the Japanese Report, ¨Theomics we're سوف نعم سوف نعم سوف نعم سوف نعم سوف نعم سوف نعم سوف نعم سوف نعم سوف تجربه كم كان في التيفي مالوش بروجرام تيفي اه نفس بسم الله يمو جاي بقول لك نيمو ده من العماره ده يمو 200 مللي اكثر من كيلو 200 مللي اقل من كيلو 1 مللي بالنسبه ل20 فيهم 4 ونص بالنسبه ل30 في منهم 4 ونص خلاص يا جماعه يبقى قرع ثاني قرع ثاني 1 الرود الرود الرود الشيء لو محمد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 بكره البرنامج ده خلاص نوع مستر ده 300 120 ده الاول ده امحصان ولو فهمت حصانه تقريبا 100 ايوه نعمل ايه واحد في اسبوع واحد اتنين اسبوع خلاص الحمد لله لا اعرف عارف دكتور بتاعه لتحسين من ترى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 Life is a Yeah, it's 300 minutes. No, life is No, life is more than just a job. No, life is more than just a job. No, life is more than وي داخل في 2500 خمس عندي ثلاثة ثمانية نص داخل 2500 خمس عندي مليون عروض ثلاثة ثمانية نص سنعمل في الحلقة بس ما شاء الله عليه مع التدريب مع الجودة خلاص سيبكم الكلام ده ويربطه ب 50 مليون 20 مليون بعد كده في ريفون بسي ريفون يرفرسلنا إيريجينسيز ريفون لا يرسلنا إيريجينسيز في الشيء لا نفس إيريجينسيز ناس يطلعون 2 في من ريفون بقى عندكم الجدول خلاص في كده خلصنا من كلاهما حتى من العدم حتى في المساء حتى في المساء حتى في المساء في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 يا ريت بسم الله الرحمن الرحيم انا عاوز اروح انا عاوز اروح انا مير كتير ما تكتبش ايه اكتب الفاكس الورق اولا اولا مثلا مع ده كنت قلت لي السطر بالغا صدق دي اربعه هي الدكتور في شيء اسمه ليديكشن ده بتاعت يا السعر بالظبط مش عليه خلاص سعره ان شاء والله العظيم السعر كل كل definisi aplikasi, jenis data, anda akan mengubah jenis kenaikan, jaminan, eh, lagi pelajaran khusus, itu kunci kerana dia berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. تنتشر اكتر مع موس الايه الزنك ومسف فبتاخد 24 ده بتاخد كده بس الصوره عارفين بين في جرعتين ما ما بينهم 60% جرعتين ما بينهم خلاص بعد كده هنتكلم عن اللفريكس اللفريكس كشرك من داخل اسمه <تصفيق> النيم بتاعه اسمه كده اسمه النيم اسمه كده اسمه كده. كده كده كده كده كده ولا اسم كده كده كده كده كده كده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 نستخدم بيستخدم لكل حاجه يعني لو اي على مثلا ازاي ممكن يستخدم للنيوتور يستخدم للنيوتور بيستخدم ليه بعض دول كمان ممكن يستخدم للتبول وفلوس بيستخدم للتبول وفلوس سعره واحد 1 مللي دولي 20 تي 1 مللي و 20 تي ولان ترميمس ترين ترين ترين ترين ترين ترين ايوه ده اللي كنت هنا على الشور بس قال كده الفاشي ايه الفاشي ايه والكرام ده صباح الخير ما مستخدم ليه ده في الكيمياء ده الاستخدام ها هذا فعالة 3 تشمعها مترو سنين مترو سنين قد فعالة 23 مترو سنين مترو سنين متر مترو سنين قد في واحد ميل كل 25 كيلو زبق بكل 25 كيلو زبق مستخدم معلات كل 200 تردنا الآن الضروني فالشيو بالأكيوه ممكن نعرف ممكن حاجة حاجة هيك. هيك. لو حد وخامون دير الأكيوه فالشيوه نحسب رؤية المتعطرة عايز يا شباب عايز بي ام ولا خلاص هو ما هو عامل ايه؟ لا انا طالب منها المدرسه اه ده الحاجه اللي تنزل في خزانه بصوا يا جماعه الريورد بتاعه تعمل له سويتش تعمل له ايه؟ لا وبعدين الليبر كده في البرنامج في الكتاب كده بيقول لي سلايس بتاع الداله بتاع ال سلايس بتاعته فين ده اول شرط في اللي هو 10 في 8 الخط الاساسي الداله الزرفه طلعت عامله ده الزرفه طلعت عامله 10 والليبر مش عارفين سلايس الداله برضو طلعت عامله 10 بس دي مش حاجه بتتشال من رساله دي بتطلع على طول ما لناش محاضره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 رايبر 200 لما انا خالص رجله الايفون وانا بحط سم من تحت السم 250 كيلو تحت كيلو تحت الكلم طول انت اساسا ميلاقي انترنال والانترنال لو بترك على فاكينج بس منه بتايبر 200 لو فاهمينش بتايبر 200 رايبر 200 سام دستورتي كريم، تأكيدي، بنت الإسلام، من كثر مراضاي، في أيديك أشياء كتير حليمة، دكتمات، دكتمات، مندفعة على كاتو، دورا مكتين، اسم الدكيمات، دكتمات، اسم الدكيمات، دكتمات، مندفعة على كاتو، دورا مكتين، كاتو زي الأكبر مكتين بالضبط، دورا yo lo واحد la raya voy a escurrir y lo ponen así quiero saca en mili lo ponen así quiero saca saca en el cerno en el cerno lo pasai caí si está aquí está en la alfomba y lo ponen ثلاثة في المائة مكوناتها أيبر بيتين واحد في المية و الجلد اسمها كلوروسيلول عشر, عشر دي دي لأيفون صوبة. لأيفون صوبة. في كلورو عشر في المية على جشور يبقى ليفوم الصورة ليفوم عن أيبر بيتين عشره سنوات عشره سنوات عشره سنوات عشره سنوات عشره سنوات عشره سنوات عشره سنوات عشره سنوات عشره سنوات عشره سنوات عشره Saya akan berikan satu kilo sebanyak seratus daripada kilo sebanyak satu kilo sebanyak itu maks mungkin kita dapat sokong untuk ramasukan kita tidak untuk ramasukan mungkin kita berasa awal yang turun di bawah فبقى اقول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 بارتاكوم بيو بارتاكوم في كي يو او بي بتاع العلاج السيلاني بتاع العلاج السيلاني جرعته 1 مل لكل 20 كيلو انترا ماسو 1 مل لكل 20 كيلو انترا ماسو ممكن يتكرروا علاج جديد بعد 48 ساعه في الحالات الشديده ممكن نكرره بعد 48 72 ساعه الحالات الشديده خلاص طاي بروبيلين ها؟ على <تصفيق> <تصفيق> دول مسكرات كتر دول صاروخ ضايفه مني ده واحد مللي كل كيلو سكر بس واحد مللي لكل كيلو سكر كانوا دكتور اسمع ادتهم بالمحاضر سمع ثاني الثواني في السوق اشتريوا السوق وطلعوا ماشي ده طوله عامل ايه؟ ده يا متر طيب، التابيسيا، ايه البيسه؟ البابيسه اي تي جي كله 2 كيلو، زرقا. انا لازمها 2 لكل بكيلو وكرات. التابيسيا عامل كيلو كله لكل بكيلو. هو ده اللي بيقوله سامر علي بيقول لي ايه؟ بابيسيا خلاص؟ طيب يعطيكم من الناس خصوصا عندنا ممكن لو جايبين ال 18 هم كده الكل لا انتوا ما رسلتم لو سمحت ازاي تعمل انيشن من في طلع كده وجرعه خلاص خلاص الدي موتور دي نور ونص ثلاثه جنيه وتحل ديجريشن اوف كراي هل ديجريشن اوف كراي عشان لما تاخد الامتحان هنقول ما خدناه لحد اهو نقول اهو مش ده مش اللي انت عامله السوايد حدد الدكتور بتاعك حدد الدكتور اللي انت بتذاكروا حدد الدكتور اللي هو قاعد يسمع في تجمع في تجمع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 بسم الله بسم الله بي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أقول بلدة المدى الفعال بل فيه ساعة دول بنزين أسترين المدى الفعال دول بنزين أسترين بنزين أسترين بالأعبار عن واحد جرام نقول واحد جرام فيه 12.5 ملي مي وحين ده فيه 12. انت واحد فيه 12.5 12.5 إيه؟ بعد ما ماتتها نص مي كل 10 ملي نص ملي بكل 10 ملي وقال يفضل لو الجرعه بتاعتك زادت عن 10 مللي ما تاخهاش غير واحده كان لو الجرعه زادت عن 10 مللي تبقى في مكان واحد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 le petit nom de l'eau flow le petit nom de l'eau flow لا طبق كويس في مادتين ملي لكل 50 كيلو اورا في الشيب 7.5 مللي لكل 50 كيلو اور خلاص ده بالنسبه للشيب وكده وقلنا مدى فعاله ايه كنا بنستخدم ليه خد بقى الحاجات اللي هي بسرعه كده معلش اه بس كده يا ولد لازم ده طول لازم ده طول مدى فعاله موجودين بقول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 دول الراوتر في كل كده بتدي 4 مللي لكل كام 10 كيلو طيب انت عايز انت عايز تعملها مجموع شويه التدريب وقلنا ان التوماتس والطلبات خدت دلوقتي برسيلين ويفوتش الساكي برسيلين يفوتش الساكي برسيلين ونكون على الكره على ستاندرد دوره على 13 يونيت كل كيلوكراو فالنسلم بلسلم من 10 إلى من 25 إلى 30 ألف 14 لكل كيلوكراو ده ايه منتر مصور بلسلم انتهت انتر مصور طيب فينا ممكن يتاخد مصور اسمه بلسلم شي بالنسل جي سوديام بالنسل جي سوديام ممكن يتاخد انترا ماكسر وانترا اما البسيل بروكيين والنسيل بروكيين بالتاخد انترا والاثنين نفس الجرعه الستاندرد من كام من 10 3 25000 في مرض في مرة. ممكن يوجه الحاله بالنسل تفكر الرساله بتاعها نفس الجرعه خلاص جاي في عندك جرح في عندك جرح وفي عندك مرض مرض اللي فوق كوبراتيت سيل 70000 لكل 10 مللي كوبراتيت الجرح مرض جرح كوبراتيت 3 27000 لكل كمان وكمان بيبقى معاك كومباينيشن من الستربتومايسين بجرعه 70 ملغ لكل على كل ممكن السكين اللي سمعنا شرح طلعوا بالاشياء كده حاجات كتير في العمل ده خلاص بالسربتون ب 70000 ميكروغرام لكل كيلوغرام Kirokro. Hey, Kirokro, you go to Kirokro. Then in this case, they present it. And then those sisters like me, with no pride. Those sisters like me, you guys, you're testing, with no protect. Sorry. Those sisters like me, now ممكن يستخدم في علاج فانا بسمع ولا لا ممكن يستخدم في لما انتو لوزيتو ولعقال القريه تاعتها تاثر خلاص ودي ازاي بتعمل انميشن للقريه سواء مجرعه تلفزيون الكبيره او مجرعه لوزيتو السجلين الكبير في المحاربه وحطونا وطبعا خلاص فاضل عندنا الاسكال اللي بتبقي عملها لكم ممكن من البراسيس البيت من الفرق ما بين انهم ده في تبقى على التفايل بس ربما تقوم بس تبقى تبقى تبقى تبقى لونك اكتن فرادو 20 كم بكل كم مرحب هاشي لونك اكتن شوزة اكتن ورفع حصمه مل كم بكل كم لونك اكتن كوراك 20 كم ما سيكوني باكتن بس خلاص بسم الله لازم نركز على الموضوع هي بتمشيين على البلاستيك ماشي ان احنا نشتري الدكسانيه الادويه ده ده كان الموضوع الصعب عشان الزبطه عامل يصعب حاجه الصوره اللي هجيلها ممكن تاخدها على ال في اسمه في الجنب صح ليه ليه ده كل حاجه يبقى ده عشرين مليون قطير وراء يقول واحد عشر بس عشر عشر ده مش ده اللي انا عايز اقوله انت الحاجات من محمد من برازيل ده مستخدم مستخدم من برازيل مستخدم تدي بعد لكل بعد اسبوعين لثلاث در اسابيع ده النسبة لمين للبرسنتجك فك حاجه واحده بس البنزل البنزل بص عليها بس مرض الزنيل مرض الزنييل والرنميت في فيجانو عندكم في الكتاب امراض اللي طبعا في السوق محافظه منهم الزنييل والرنميت اخر الزنييل وده صح الرنميت ازاي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 ياقلكم في الاستمطران إذا في رقم طب انا اللي هو لو خدت رايز ده انا هاسبته كده ورقه اه كده في بونت رايت 3 خلاص هو بص بص وعارف السامي بتاعه ايه وعارف الاختبار بتاعه ايه اختبار انت عارفه هنا المرض تعريف انت عارف مش و... في كل عايز بس مش ايه بقى في كرسي حضرتك مش فاهم شباب ده بالسلسل كله هو عايز افهم بس لسه يعني وائل فاكسين وائل فيتامين والديفينشن بدريس كلمتين